بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإيمان البخاري الإسلامية بمكة المكررة أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذا المجلس المتجدد في كل ليلة من ليالي الجمعة يجمعنا فيه تذاكر شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نضيء بها ليلتنا هذه ليلة الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا هذه الليلة التي نستكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقلب صفحات مشرقة من سيرته العطرة وشمائله الكريمة نحن هكذا لسنا فقط نقتصر بالصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم وإنما نضيف إلى ذلك علما نتعلمه وأدبا نتأدب به وإيمانا أيضا نغرسه في القلوب ونقطع به خطوات عظيمة في طريق الإيمان الصادق والحب الكامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال هذا المجلس أيها الكرام متتابعا في ذكر ما أورده الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولم نزل في أول أبواب الكتاب وفي فصله الأول منه مر بكم أيها الكرام في المجلس الماضي ليلة الجمعة المنصرمة أن المصنف رحمه الله أعني القاضي عياض خص الباب الأول بجعله مدخلا مهما لما لا بد منه في هذا الباب من أراد أن يؤسس في قلبه حبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصولا إلى طاعة كاملة وتطبيق للسنن فإنه يحتاج أولا إلى هذا المدخل المهم وهو أن يعلم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة عند ربه تبارك وتعالى لماذا هذا مدخل مهم؟ لأن الاتباع يا إخوة إنما ينبني أصدق ما يكون على حب عظيم والحب الكامل الصادق إنما يؤسس على تعظيم وفير والتعظيم لا يتأتى إلا من هذا الباب أي شأن سيكون أعظم في قلبي وقلبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علمنا أنه عظيم عند ربه تبارك وتعالى والله عز وجل قد نوه وأشار وبين عظمة مكانة نبيه عليه الصلاة والسلام في مواضع متفرقة من كتابه الكريم جاء القاضي عياض رحمه الله فحاول أن يحصر ويحصي كثيرا من هذه المواضع على تعدادها واختلاف أنحائها ثم نثرها في هذا الباب الذي سماه في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر الفصل الأول الذي ابتداناه مجلسنا الماضي ولم يزل حديثنا فيه فيما جاء في كتاب الله مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة المصنف كما مر بكم أنه يأتي بالآية ويشير إلى معناها واقاويل السلف في ذكر المنحى الذي يشار فيه إلى عظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات الكريمة سنؤكد أيها الكرام لنقول إن تعلمنا ومعرفتنا ووقوفنا على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه وقوفنا على مكانته العظيمة عند ربه واطلاعنا على عظيم ما حباه الله تعالى به من المنزلة الرفيعة والشرف والمقدار العظيم كل ذلك يقودنا إلى أمرين عظيمين نحن بأمس الحاجة إليهما أما أولهما فإذا كانت هذه منزلته عند ربه فأحرى به أن يكون في منزلة أتباعه من أمته عليه الصلاة والسلام كذلك بمنزلة العظمة والمكانة الرفيعة أجل والله يجب أن يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب المحل الأسمى ولا بد أن يتبوأ في قلوب المؤمنين من أمته وأتباع ملته المكانة اللائقة به عليه الصلاة والسلام إذا كان ربه قد رفع قدره رفع ذكره أعلى شأنه أشاد بكثير من صفاته وأخلاقه وتعداد محاسنه إنما ذلك لاجل أن يكون له في قلوب المؤمنين من أمته المكانة اللائقة وأن يكون له عليه الصلاة والسلام المنزلة الرفيعة هذا إذن أول الهدفين العظيمين أن نحله في القلوب المكانة الأسمى وأن يتبوء في صدور العباد المنزلة الرفيعة ولذلك لا ينبغي أن يكون إنسان في قلبك أعظم حبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون إنسان في قلبك أجل قدرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون إنسان في قلوبنا أعظم توقيرا ولا إجلالا ولا مهابة ولا احتراما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أول الهدفين وأما الثاني منهما فأنه دليل عظيم أن الله عز وجل إذا كان قد بوأه تلك المكانة الرفيعة وأشار سبحانه وتعالى إلى عدد غير قليل من محاسنه وتعداد فضائله فإن ذلك مشعر أنه مراما القرب من الله ورفعة المنزلة عند الله فليس له إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك تعلم أن هذا الإنسان الذي وصل إلى تلك المراتب الشريفه والمقام المحمود خصه ربه بما خصه به وذكر فضائله ومناقبه ومحاسنه وما كان له بسببه تلك المكانة عند ربه فمن أراد أن يصل فليقترب من نبيه عليه الصلاة والسلام فإذا اقتربت من رسول الله عليه الصلاة والسلام اقتربت من الأماكن الرفيعة والمنازل الشريفة عند الله وذلك مما تتوق إليه نفوس الكرام الشرفاء الفضلاء أصحاب الهمم عباد الله الصالحين الأولياء والمتقين كل أولئك يتنافسون في مراتب القرب من الله ألا فلا قرب أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وما راد أن يقترب من ربه فعليه بضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وسلوك طريق هديه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام كل ذلك ينبغي أن يكون نصب الأعين ونحن نقلب الصفحات ونمر على الآيات الكريمة من كتاب الله لنقف على ما له عليه الصلاة والسلام عند ربه من عظيم المنازل وكريم الخصال وما بوأه الله تعالى إياه هذا الفصل وما سيأتي من فصول في الباب الأول من الكتاب موضوع لأجل هذا الغرض العظيم الشريف وقف بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله وهو يذكر قول الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وكان آخر ذلك أن الله عز وجل أعطاه اسمين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 وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القرب وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح وهذه نهاية المدح ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامل كثيرة من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم وعزته عليهم ورأفته ورحمته بمؤمنيهم قال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف رحيم نعم. كل ذلك تقدم الحديث عنه في المجلس الماضي وإنما أريد ليكون ما سيأتي موصولا بما سبق نعم ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذبعث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وإن كانوا من قَبْلُ لَفِي ضلال مبين وفي الْآيَةِ الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقوله تعالى كما فيكم رسولا من أنب رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم قوله رحمه الله ومثله في الآية الأخرى ثم ساق آيات ثلاث مثله أي مثل ما سبق في الآية الأولى التي ابتدأ بها الفصل وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقد تقدم في مجلس الجمعة الماضية ما في الآية الكريمة هذه من أوصاف الشرف وعلو المكانة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله خصه بهذه المعاني ليكون نبيا عظيما لهذه الأمة المباركة قوله ومثله يعني مثل ما جاء في هذه الآية من الأوصاف الشريفة والمعاني الحميدة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه قد جاء أيضا نحوه في بعض الآيات وذكر هذه الآيات الثلاث لقد من الله على المؤمنين وبين هذه الايه السابقة والآيات الثلاث التالية قدر من, من ذكر وجوه الشبه بينما مدح به عليه الصلاة والسلام وأظهر ما في تلك الجوامع أنه عليه الصلاة والسلام وصفه ربه بالحرص على أمته والرأفة عليهم وحب الخير لهم وكان هذا المعنى يملأ قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام اسمع إلى ربك وهو يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فحرصه على تعليمهم على تزكيتهم على هدايتهم على تبليغ وحي الله عز وجل إليهم كل ذلك نابع من حرصه العظيم على أمته عليه الصلاة والسلام والرافه التي ملأت قلبه عليهم عليه الصلاة والسلام والرحمة التي أيضا كانت تملأ جوانحه ومن أجل ذلك بذل عمره وحياته عليه الصلاة والسلام في تعليم أمته من ربكم كثيرا يا كرام أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدخر وقتا ولا مالا ولا جهدا ولا شيئا مما آتاه الله في الحياة من أجل أمته وكان في ذلك عنده يستوي الصغير والكبير وقديم الإسلام حديث العهد به تأتي الأمة فتأخذ بيده فتنطلق يأتي الخصمان فيحضران عنده عليه الصلاة والسلام وتأتي المرأة فتشكي زوجها ويأتي الفقير المعدم فيطلب المساعدة والعون عنده عليه الصلاة والسلام الكل كان يجد في القدوم إليه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الكبير الكل وجد الحرص، وجد الرأفة وجد الرحمة في تعامله عليه الصلاة والسلام ما كان يستأثر بهذا النوع من العواطف والمشاعر احدا من أصحابه دون أحد ولا كان القدماء والكبار من الصحابة فقط هم الذين يحظون بهذا النوع من شعوره وتعامله عليه الصلاة والسلام لكن وجده كما قلت القريب والبعيد وقديم الإسلام وحديث العهد به الكل في ذلك كانوا سواء يقول الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال في الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال في الآية الثالثة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تلاحظون أيضا أن الآية في سماساقاتها الثلاثة وهي متشابهة في ألفاظها ومعناها إلا أن معنى الامتنان الإلهي على الأمة واضح جلي. لقد من الله على المؤمنين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم هو الذي بعث في الأميين يمتن الله عليه وعليك عبد الله ومنة الله علينا هنا في الآيات بعثة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة. نعم فبعثته ونبوته نعمة من الله ومنة في رقبتي ورقبتك وكل مسلم بعثته عليه الصلاة والسلام نعمة ومنة إلهية يذكرها الله في كتابه لقد كانت بعثته إذا رحمة وسيأتي سياق ذلك في بعض الآيات الأخرى قال في الآية الأولى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وذكر وصف المؤمنين وأنه عليه الصلاة والسلام من أنفسهم وفي الآية الأخرى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم فوصفهم بالأميين وذلك أن العرب أمة أمية كما قال عليه الصلاة والسلام والأمية التي عاشتها العرب وفي عدم تعلمها القراءة والكتابة وإلا فالعلم الذي تتوارثه الأمة كل الأمم يتوارثون علمهم وتاريخهم وحضارتهم فليس المقصود نفي هذا العلم لكن المقصود نفي علم القراءة والكتابة وأمة العرب كانت معلومة بهذا ومشهور عنها عدم العناية بهذا الباب وإن كانوا قد بلغوا قصب السبق في ميدان إنشاد الأشعار وحفظ الأنساب وعلومهم التي كانوا يعتنون بها كسائر الأمم فوصفه عليه الصلاة والسلام بأنه منهم هو صريح في إثبات أميته عليه الصلاة والسلام ولكن اعلم أن وصف الأمية في حق كل إنسان منقصه، إلا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام فوصف الأمية فيه عليه الصلاة والسلام مدح ومحمدة ومنقبة كيف؟ لأنه باميته التي ما سبقه قبل النبوة فيها تعلم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك جاء للعالمين بعلم ما بلغه علم العلماء ولا حكمة الحكماء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 علمه عليه الصلاة والسلام بالقراءة والكتابة أو نفي وصف الأمية فعله بعض الناس يظن أنه إذا نفى وصف الأمية عنه صلى الله عليه وسلم أنه بذلك يزيده مدحا وثناء وشرفا لا لأن ربه قد أغناه بل وصف الأمية في حقه محمدة ومنقبة ودليل عظيم من دلائل نبوته وهذا هو ظاهر النصوص وصريحها قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فجمعت الآيات الثلاث مع الآية الأولى في مطلع هذا الفصل ما طبع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام من الرأفة والرحمة بالأمة والحرص عليهم وروي عن علي بن أبي طالب عنه صلوات الله عليه في قوله تعالى من أنفسكم من أنفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى منسوبا إلى علي رضي الله عنه أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وفيه في في تصحيحه أيضا نقاش ونظر لكن الأثر المذكورة ها هنا أن الله النبي عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال في تفسيره قال نسبا وصهرا وحسبا ليس في آباء من لدن آدم سفاح كلنا نكاح معنى جاءكم رسول من أنفسكم على قراءة الفتح إذا قلنا من أنفسكم فإن وجه النفاسة الذي امتاز به عليه الصلاة والسلام شرف النسب قال نسبا وصهرا وحسبا ليس في أبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح ومعنى ذلك أن الله حما نسب نبيه عليه الصلاة والسلام في سلالة آبائه وأمهاته أن يكون شيء من الحرام واقعا في نسب آبائه وأمهاته هذا معنى الأثر نعم قال ابن الكلبي كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهليه نعم محمد بن السائب الكلبي علامة بالأنساب له عناية بالتفسير وأقاويل كثيرة تروى عنه في هذا الباب في تفسير كلام الله تعالى لكنه في رواية الحديث عند أهل الحديث في عداد المتهمين بالوضع والكذب فلا تقبل روايته فيما يروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسب إليه أنه يقول كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة أم يقصد أنه تتبع نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاول أن يتعرف من خلال علمه بالأنساب الأمهات اللاتي كن في نسب ولادة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية هذا العدد الذي قد يبدو كبيرا خمسمائة أم ليس بالضرورة أن يكون متسلسلا يعني أن الأم وأم الأم وإلا فإن النسب لا يبلغ أن يحصي خمسمائة أم تسلسلا إلا على وجه التوسع بذكر الخالات والعمات وما أشبه ذلك والله أعلم وعن ابن عباس في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا هذه الآية في سورة الشعراء يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم والله عز وجل يرى نبيه عليه الصلاة والسلام عند قيامه والمعنى المتبادر والظاهر في الآية أن المعنى قيام الليل إذا قام يصلي وتقلبك في الساجدين كثرة سجوده في السحر بين يدي ربه سبحانه وتعالى وتضمين هذا الثناء العاطر على العبادة العظيمة في قيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين أي تقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا بين يدي ربه في عداد الساجدين لله تلك الساعات الشريفة في جوف الليل وفي الأسحار والله عز وجل يراه ويرعاه ويطلع عليه سبحانه وتعالى اطلاع العناية والرعاية والشرف الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحظى به من لدن ربه سبحانه وتعالى المعنى الآخر في الآية والذي قد لا يبدو ظاهرا في السياق هو ما ذكره هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا فحمل الايه على المعنى الاول هو التقلب الحسي وتقلبك في الساجدين هذا التقلب المحسوس والمعنى المذكور هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما هو التقلب المعنوي والمعنى أن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك يعني ويراك أيضا في تقلبك في الساجدين أي في تقلب انتقالك في أصلاب أنبياء الله أنبياء الله عز وجل من آباء الأنبياء الساجدين وتقلبك أي تقلبك في انتقالك في أصلاب الآباء أبا بعد أب من الأنبياء الساجدين ومعنى هذا أن العناية الإلهية أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الأزل لما كتب الله سبحانه أن يكون هذا النبي الكريم ختام الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقال جعفر بن محمد علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة وألبسه من نعته الرأفة والرحمة وأخرجه إلى الخلق سفيرا صالقا وجعل طاعته طاعته, جعل طاعته, و... طاعته طاعته يعني جعل الله طاعته سبحانه وتعالى طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم وجعل طاعته طاعته كلاهما بالنصب وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته فقال تعالى من يطيع الرسول فقد اطاع الله نعم جعل الله طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام طاعة له سبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله وجعل موافقته عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه أيضا موافقة لأمر الله تعالى ونهيه هذا الكلام الذي نقله القاضي عياض عن الإمام جعفر ابن محمد وهو جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه جعفر الملقب بالصادق إمام عظيم من سادات السلف رحمة الله عليهم أجمعين وأبوه محمد الباقر أيضا من آل البيت من أبناء الإمام علي رضي الله عنه خليفة المسلمين ومن نسل الحسين من ابنيه الحسن والحسين وآل البيت آئمة عظماء ثقات وهم سادات الأمة علما وفقها وديانة وصلاحا وسؤددا لولا ما اعترى سيرهم وأخبارهم من اقاويل لفقت عنهم واكاذيب نسبت إليهم وافتراءات احاطت بأخبارهم وسيرهم وإلا فأخبارهم في سلف الأمة في مقدمة ركب الصالحين وأثارهم أيضا مجللة عطرة وقد جللهم الله تعالى بعلم عاشوا عليه وإمامة في الدين ورثوه كابرا عن كابر يجلل ذلك كله شرف النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعفر بن محمد هذا أمه هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق فأمه حفيدة لأبي بكر الخليفة رضي الله عنه وأمها أم أم فروة أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، ولهذا صح عن جعفر ابن محمد هذا أنه يقول ولدت في الصديق مرتين، يعني يقول كان لي ولادة منسوبة إلى أبي بكر الصديق مرتين، الأولى من جهة أمه وهي حفيدة لابي بكر، والثانية من جهة أمها جدته لأمه يعني، وهي أيضا من حف من من أحفاد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ودل هذا وأمثاله كثيرا أنما بين آل البيت رضي الله عنهم وبين صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس إلا المصاهرة والمحبة والقرابة والمودة خلاف لما تزعمه بعض الطوائف من إثبات العداوة والبغضاء والفرقة والخلاف والشحناء بين آل البيت من جهة وبين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة وهذه أكذوبة عظمى في تاريخ الإسلام والمسلمين فليس بين الصحابة وآل البيت إلا عظيم الاحترام والمحبة بل والمصاهرة والمناسبة والاقتراب وإلا فما بال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يزوجوا أولادهم بعضهم بعضا ويتناكحون ويتناسلون بل ويسمون بعضهم بأسماء بعض فيسمي علي رضي الله عنه في أولاده وأولاد علي من الحسن والحسين ومن يأتي بعدهم يسمون أولادهم بأبي بكر وعمر وما ذاك إلا دليل عظيم على ما كان بينهم مما ذكره الله عز وجل عنهم من عظيم التراحم والتواصل كل ذلك الذي تلقوه في عطف النبوة التي تربوا عليها على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعفر بن محمد علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة والمقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وألبسه من نعته الرأفة والرحمة يعني كسى الله وألبس نبيه من أوصافه الإلهية وصفين الرأفة والرحمة كما تقدم في منتهى مجلس الليلة الأسبوع الماضي قال وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا وجعل طاعته طاعته جعل طاعته سبحانه موكوله في طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام أو جعل طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام طاعة له سبحانه وتعالى وموافقته موافقته فقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله نعم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال أبو بكر بن, طا قال أبو بكر بن طاهر زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل, فيهم والواصل فيهما إلى كل محبوب ألا ترى أن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم هذه آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جعل رسالته وبعثته رحمة رحمة ليست لأهل الإيمان رحمة للعالمين والعالمين يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وحتى المنافق كما سيأتي بعد قليل فكانت رسالته عليه الصلاة والسلام رحمة فانظر معي الآن أن الله وصف نبيه ذاته بالرحمة فقال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ووصف رسالته بالرحمة فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان عليه الصلاة والسلام هو في ذاته رحيما ورسالته رسالة رحمة وبالتالي عمت بنبوته الرحمة على العالمين كما سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل يقول أبو بكر ابن طاهر وهو محمد بن طاهر الإشبيلي رحمه الله في معنى الآية زين الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة فكان كونه رحمة يعني كان وجوده رحمة وجوده وبعثته ورسالته كانت رحمة قال وجميع شمائله وصفاته أيضا كانت رحمة إذا خلقه وبعثته للأمة رحمة أخلاقه وصفاته عليه الصلاة والسلام كانت رحمة نبوته والعلم الذي جاء به والوحي الذي بلغ به عن الله تعالى أيضا الرحمة فما كان في أعطاف النبوة فهو رحمة إلى رحمة والله عز وجل لما يذكر هذا المعنى ليثبت لنا يا أهل الإسلام أننا والله حظيون بهذا النبي العظيم الذي جعل الله تعالى رسالته رحمة بنا وجعل نبوته رحمة بنا وجعل وجوده في هذا الكون أيضا رحمة للعالمين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 كيف تكون حياته رحمة وموته رحمة؟ أما حياته فرحمة من أي جهة؟ من جهة بقائه بين ظهرني امته والله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. أليست هذه رحمة إلهية عظيمة بالأمة؟ هو أمان أمان للأمة من العذاب والهلاك العام والاستئصال الذي يشمل الكل. بقاؤه عليه الصلاة والسلام أمان عظيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فهذا وجه كون حياته رحمة وأيضا فحياته رحمة بالمعاني التي تقدمت النبوة الرسالة الوحي أخلاقه تعامله عليه الصلاة والسلام الدين الذي كان يعلمه للأمة كل ذلك رحمة ارتبطت بحياته عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه لو كانت المسألة بالأمنيات نتمنى كل مسلم أن يبقى عليه الصلاة والسلام حيا بين أمته وأن يغفر الجميع بشرف صحبته وأن نكون جيلا بعد جيل نتعاقب على الحياة معه وأن نغترف من معين نبوته وسيرته وأخلاقه ورحمته عليه الصلاة والسلام أوفر الحظ والنصيب لو كانت المسألة بالأمنيات فبقاؤه رحمة وحياته رحمة هذا معنى كون حياته رحمة عليه الصلاة والسلام فكيف تكون وفاته أيضا رحمة كيف يكون موته وفراقه للأمة أيضا رحمه هذا الذي بينه المصنف رحمه الله بذكر الحديث الآتي كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا الحديث في صحيح مسلم أن الله عز وجل إذا أراد الرحمة بأمة من الأمم قبض نبيها قبلها فقبض نبيها قبل الأمة يكون ذلك سابقا لهم إلى الجنة وإلى رحمة الله عز وجل فانظر كيف جعل الله حياة نبيه عليه الصلاة والسلام في الأمة رحمة وجعل موته أيضا قبل امته عليه الصلاة والسلام رحمة فصلوا على من جعله الله رحمة لامته حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم نعم فكانت حياته رحمة ومماته رحمة كما قال عليه السلام حياتي خير لكم وموتي خير لكم وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رح إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبض نبيها قبلها فجعله لها فجعله لها فرطا وسلفا فجعله لها أي جعل الله النبي الذي يقبضه قبل أمته يجعله للأمة فرطا وسلفا فرطا يعني سابقا لهم وذخرا في الآخرة يسبقهم إلى جنة الله إلى رحمة الله فيكون قائدا لهم في الجنة يوم يلقون ربهم وتتمه الحديث كما أخرجه مسلم قال وإذا أراد هلكت أمة وإذا أراد هلكت أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينيه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره فانظر كيف جعل الله تعالى قبض النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة لأنه لو بقي حيا عليه الصلاة والسلام ولا يزال في الأمة بقية من المكذبين والعصاه والمعاندين سيكون هذا سببا موجبا للبلاء للهلاك فيحل العقاب بالأمة فينزل عقاب إلهي وعظيم من سخط الله عز وجل قال وإذا أراد هلاك أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينيه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره لكن الله عز وجل جعل أمر العصات والمكذبين على شيء من التراخ والإنظار والإمهال فلعله يهتدي من يهتدي ويؤمن من يؤمن ويعود من يعود وفي كل حال لن يكون الهلاك العام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقد قبض قبل أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال السمرقندي رحمه الله تعالى رحمة للعالمين يعني للإنس والجن. وقيل لجميع الخلق للمؤمن رحمة وقيل لجميع الخلق وقيل لجميع الخلق للمؤمن رحمة بالهداية. ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب قال ابن عباس رضي الله عنهما هو رحمة للمؤمنين وللكافرين إذا عوفوا, مم إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة ها هنا سؤال يتبادر الآن فهمنا أن رسالته وبعثته عليه الصلاة والسلام رحمة نعم رحمة لأهل الإيمان ولذلك فهو قائدهم في الدنيا وقائدهم في الآخرة عليه الصلاة والسلام ويستفتح لهم أبواب الجنان ويدخلون الجنة بعده عليه الصلاة والسلام كل هذا للمؤمنين من أمته وهذا مفهوم فكيف يكون رحمة للكافر والكافر مكذب معاند قد أوجب عقاب الله عز وجل بالتكذيب والصد والكفر برسول الله عليه الصلاة والسلام فأي رحمة؟ يجدها كافر ثم نقول هذه الرحمة التي نالته هي بسبب رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس للكافر إلا عقاب ليس للكافر إلا جهنم ليس للكافر إلا بئس المصير كيف تقول إن بعثته عليه الصلاة والسلام رحمة تنال الكافر أيضا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله لما قال للمؤمن رحمة بالهداية وللمنافق رحمة بالأمان من القتل وللكافر رحمة بتأخير العذاب فانظر كيف حتى المنافق نالته الرحمة بنبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي الذي عصم دماء المنافقين بنطقهم بالشهادة وعملا وحكما بالظاهر من حالهم هذا المنافق عبد الله بن ابي بن سلول مثلا وغيره من أعيان المنافقين ممن كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل عليه من ربه أنهم كفر بل في أشد الكفر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم كفار في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الوحي واضح وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم بأسمائهم فردا فردا ومع ذلك فقد أرسى قواعد الشريعة في الحكم على هؤلاء بالظاهر وطالما أظهر الإسلام فهو مسلم وإن كان في حقيقته كافرا وطالما صلى معنا في المسجد وأظهر إسلامه فهو مسلم وإن كان العلم بالوحي قد أطلعه على أنهم كفار بل وفي أشد دركات النار والعياذ بالله أليس هذا؟ كله رحمة بهم وقد بقوا في حياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أمعل فيهم حد الردة ولا عومل معاملة الكفار المصرحين بكفرهم المعادين جهارا نهارا بلى هو رحمة في التشريع الذي أوجب لهؤلاء الحكم عليهم بظواهرهم هذا المنافق وأما الكافر الصريح فكما قال المصنف رحمه الله بتأخير العذاب نعم والله لا رحمة أعظم من رحمة تنال كافرا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام يكذب ويعاند ويخالف رسالة الأنبياء والرسل ويظل ربه ينعم عليه فيأكل ويشرب وينام ويأكل من رزق الله ويتقلب في نعيم الدنيا حتى يلقى الله عز وجل انظار الكافر رحمة وبقاؤه في حياته متنعما بفضل الله ورزقه رحمة وهذا معنى قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما الرحمة الاخرويه فإنما هي لأهل الإيمان خاصة الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا وصدقوا وأطاعوا واتبعوا قال ابن عباس رضي الله عنهما هو رحمة للمؤمنين وللكافرين إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الامم المكذبة ما الذي أصاب الامم السابقة علينا يا قوم أليس البلاء العام أليس, أليس الهلاك الذي يستأصل الجميع فلا يبقي على أحد منهم هذا البلاء عوفينا به يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عوفينا منهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم حلت مواقف لا في غزوة بدر ولا في بني المصطلق كانت مجبة للعقاب للعذاب لكن الله يقول لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم لمستكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم فبقيت الأمة مرحومة ببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعافون مما كان يحل بالأمم السابقة من عقاب التكذيب هذه قريش ظلت مكذبه مكذبة فترة النبوة ولم تؤمن إلا بدأ فتح مكة فأنت تتكلم على ما يزيد على عشرين سنة ثلاث عشرة سنة بمكة وثمان سنوات بالمدينة وقريش تكذب وتحارب وتصد وكانت مستحقة لعقاب الله وسخطه فان تبقى هذه الأمة مرحومة ثم يأذن الله بفتح مكة فتدخل مكة واهلها في الإسلام ويدخل الناس في دين الله أفواجها هي رحمة وإلا فقد كانت مستحقة للعذاب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 نعم الحديث ليس له سند يحكم بصحته في رواية هذا إلى جبريل عليه السلام لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء التي قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وجبريل عليه السلام أليس من العالمين بلى وأنت تقول الحمد لله رب العالمين فكل العوالم تدخل في الآية عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة كل هذا يدخل ففي هذه الرواية التي لا يثبت لها سند وبالتالي لا ينبغي أن يعول عليها قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال نعم كنت أخشى العاقبة يعني أخشى ما سيقول إليه امري في عاقبته لأنه ليس هناك حي يأمن الفتنه ولا أحد يأمن ما تكون عليه عاقبة أمره والكل والكل فقير تحت رحمة الله الصالحون العباد الأولياء الأنبياء كلهم فقراء تحت رحمة الله قال لا آمن العاقبة قال فامنت لثناء الله عز وجل علي بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين والمقصود أن الآية جاءت في سياق مكانة جبريل عليه السلام في تبليغ الوحي فكأن المعنى أنه حصل له الأمان بهذا الثناء ولولا النبوة وبعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان لجبريل عليه السلام هذه الخصوصية من تبليغ الوحي وهذا الثناء في هذا السياق وما لم يصح سند الرواية فلا تعويل عليها وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين أي بك إنما وقعت سلامهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم نعم روي عن جعفر بن محمد جعفر الصادق الذي مر ذكره قبل قليل في تفسير قوله تعالى فسلام لك من اصحاب اليمين والايه في سوره الواقعة واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين سلام لك الخطاب لمن لمن يكون من اصحاب اليمين واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين يعني سلام يبلغ صاحب اليمين إذا ألحق في الجنة بأهل اليمين يبلغه سلام منهم فسلام لك من أصحاب اليمين أي يأتيك سلامهم لأنك تدخل عليهم وتكون في عدادهم وتنضم إليهم وتلحق بهم فيبلغونك سلامهم وهكذا إذا كتب الله لي أو لك أن نكون من أصحاب اليمين يوم القيامة وجاء الحشر فدخلنا تباعا ودخل أحدكم وإذا بأهل اليمين قد سبقوه فالتحق بهم سيتلقى سلامهم فسلام لك من أصحاب اليمين هذا هو المعنى المتبادر والظاهر من الآية قال وروي عن جعفر الصادق أنه قال سلام لك أي سلام بك فأولت الآية أن معنى سلام لك أي سلام بك وليس المقصود لهذا الرجل من أصحاب اليمين بل المقصود سلام بك يا محمد وأما إن كان من أصحاب اليمين فإنما حصل له ما وصل إليه من المرتبة والسلامة والوصول إلى الدخول في رفقة أهل اليمين بك يا محمد أي ببعثتك ونبوتك لأنه استجاب لك واتبع أمرك وانقاد لسنتك وأطاع شريعتك فحصل له السلام بك يا محمد قال فسلام بك أي إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم ولها تأويل آخر أي بالشفاعة سلام بك أي بشفاعتك لهم يوم القيامه وهذا معنى صحيح لكن هذا التأويل هو خلاف ما عليه أهل التفسير كما قاله بعض الشراح لأنه سلام لك يا صاحب اليمين أي سلام لك من إخوانك السابقين لك من أصحاب اليمين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 يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم هذه الآية التي تحفظونها أو سمعتموها كثيرا وتقرؤونها كثيرا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية ما علاقة الآية بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وليس في الآية ذكر له عليه الصلاة والسلام الآية عن نور الله الذي أضاءت له السماوات والأرض هذا النور الإلهي الذي ملأ الكون هذا النور الذي أضاء أركان العرش هذا النور الذي كان بهداه ما كان من رحمه وصلت إلى البشرية بهداية النبوة والرسالة والوحي الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى فأين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الآية وما علاقة الآية بالفصل الذي يذكر فيه مواضع الآيات التي فيها مكانته الرفيعة عند ربه سبحانه وتعالى نعم. قال كعب وابن جبير المراد بالنور الثاني هنا محمد عليه السلام وقوله تعالى مثل نوره أي نور محمد صلى الله عليه وسلم نعم الله نور السماوات والأرض مثل نوره الضمير في قوله مثل نوره يعود إلى ماذا الله نور السماوات والأرض مثل نوره نور من؟ نور الله هذا المعنى هو الأوضح والأسبق في السياق والأقرب أيضا إلى قواعد اللغة لكن كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين رحمه الله في مرجع الضمير ها هنا قولان لأهل التفسير الأول أنه عائد إلى الله وهذا كما قلتم جميعا هو المتبادر وهو الظاهر من السياق الله نور السماوات والأرض مثل نوره سبحانه وتعالى كمشكات فيها مصباح فضرب الله تعالى مثلا لنوره الذي حصلت به الهداية نور الله هدايته التي كتبها لمن شاء من عباده مثل نوره أي مثل نوره هداه في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح وجاء ذكر الآية في تشبيه هذا النور بالمشكات التي فيها مصباح قنديل معلق في قوه أو نافذة لا فتحه لها إلى الخارج علق فيها مصباح يضيء بزيت مبارك ونوره مشرق صاف وهذا التشبيه فيه معانا عظيمة ضمنتها الآية القول الآخر في مرجع الضمير في قوله مثل نوره أنه عائد إلى المؤمن هكذا ذكر ابن كثير وعدد من المفسرين الله نور السماوات والأرض فتعتبرها هنا وقفا تاما انتهى عليه المعنى تماما ثم تبدأ فتقول مثل نوره بل هذا المعنى يجعل الوقف هنا لازما الله نور السماوات والأرض وتقف لئلا يوهم الوصل مرجع الضمير إلى الذات الإلهية الله نور السماوات والأرض ثم يستأنف كلام جديد مثل نوره كمشكاه هل هذا تكلف في إعادة الضمير إلى المؤمن بمعنى مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات فيها مصباح ليس تكلفا نعم هو بعد عن ظاهر السياق لكن عليه عدد من المفسرين وذكره ابن كثير وغيره رحم الله الجميع أي يدل عليه الكلام وهذا وارد في لغة العرب أن يأتي ضمير لا ليعود إلى مذكور سبق بل لما دل عليه السياق فيفهم منه وإن كان هذا خلاف الأصل والشائع والغالب في أساليب اللغة وعلى كل فعلى المعنى الثاني أن الضمير يعود إلى المؤمن مثل نوره أي مثل نور المؤمن فلا شك أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التأويل الثاني أولوية فإذا حملنا المعنى على مثل نور المؤمن فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم المؤمنين نورا واولاهم بهذا المعنى فعلى ذلك تتخرج الرواية ها هنا المنسوبه إلى كعب وابن جبيل كعب هو كعب الأحبار حبر يهودي أسلم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلا فقد كان حيا حاضرا لكنه ما أدرك شرف الصحبة ثم حسن إسلامه ولأنه صاحب علم بالتوراة فقد كان من العلماء الذين جمعوا بين علم الكتاب وعلم الإسلام بعد أن هداه الله فأسلم ويذكر عن كعب الأحبار هذا روايات عديدة في كتب التفسير كثير منها من الإسرائيليات والمعنى ما كان يؤخذ عن أهل الكتاب وما يذكر في التوراة والكتب السابقة مما بلغه علم هؤلاء فيذكر عنهم قال كعب وابن جبير ابن جبير وسيد التابعين سعيد بن جبير رحمة الله عليه الإمام العلم ال الذي بلغ الذروه في الإمامة والزهد والديانة والصلاح وقد قتله الحجاج بن يوسف الثقفي في ضمن من قتل من علماء الأمة وصالحيها ظلما وعدوانا فقال عن كعب وسعيد بن جبير المراد بالنور الثاني هنا يعني مثل نوره في الآية محمد عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى مثل نوره أي نور محمد صلى الله عليه وسلم نعم، وقال سهل بن عبد الله المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض ثم قال مثل نور, مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكات صفتها كذا نعم المعنى الله نور السماوات والأرض الله هادي أهل السماوات والأرض فحصل بنوره جل جلاله هداية الخلق حصل بنوره سبحانه وتعالى هداية الخلق ولهذا كان في دعائه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل إذا استفتح اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد فكان يحمد الله على نوره الذي أضاء له أركان عرشه قال معنى هذا الله هادي أهل السماوات والأرض فهم بنوره سبحانه وتعالى يهتدون وقال سهل بن عبد الله المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض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 أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس تبين تبين قبل كلامه كهذا الزيت وقد قيل في هذه الآية غير هذا والله أعلم وقد نعم, نعم هذه الآية كما تقدم أن السياق الظاهر. والذي عليه أكثر المفسرين في إرجاع الضمير في قوله سبحانه وتعالى مثل نوره أي نور الله جل جلاله ولكن على المعنى الآخر أن يعود الضمير إلى المؤمن مثل نور المؤمن في قلبه كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية فعلى ذلك لا بعد أن يعود المعنى في تأويل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا لونا من التزكية الإلهية والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشبيه النور الذي بعثه الله تعالى به وأودعه صدره بهذا المعنى الذي ذكره عن سهل بن عبد الله وغيره وبالتالي فكان تأويل باقي الجمل في الآية على هذا السياق مثل نوره أي مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم كمشكات فيها مصباح وهو قنديل الذي يعلق كالسراج يضيء بإشعال الفتيل المصباح في زجاجة فالفتيلة التي تشعل وتضيء تكون داخل زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري فكلما كان صفاء الزجاجة أكثر كان إشعاع النور الذي يضيء بداخلها أكثر نقاء وإشراقا كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركه هي شجرة الزيتون أو غيرها على أقاويل المفسرين والمعنى بهذا التأويل أن صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أودع الله فيه من المعاني العظيمة والنبوة الكريمة كانت كهذا السراج المضيء، فكانت رسالته نورا وكانت بعثته والوحي الذي بلغه الله عن الله تعالى أيضا نورا يضيء للأمة وللعالمين بنبوته عليه الصلاة والسلام يوقد من شجرة مباركة أي في سلالته التي ينتسب إليها إلى أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام فكأنهم كانوا نبيا بعد نبي كانوا مصابيح تضيء للأمم ومشاعل هداية وسرج نور أيضا تضيء للأمم أمة بعد أمة كلما جاء نبي أضاء بنور النبوة هذا معنى قوله يوقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم وضرب المثل بالشجرة المباركة ثم ختم فقال وقد قيل في هذه الآية غير هذا يعني من المعاني وقد أشرت إلى طرف منها وهذا القدر الذي ذكره إنما هو في سياق ما يريد إثباته من الشواهد ولا يزال في الباب بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه والله أعلم املأ ليلتكم يا كرام بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوها من العمل الصالح الذي تتقربون به إلى أكرم الأكرمين في هذه الليلة العظيمة وتحظون أيضا بني الوافر من رحمات ربكم ولكم بكل صلاة عشر صلوات تتنزل عليكم فاكثروا الصلاة والسلام عليه بأبي وأمه وصلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الصلاة على المختار لو كتبت بأحرف النور في سفر من الدر لشعشع الدر بالآفاق مبتهجا وغرد السفر بالنور في سفر فصلى الله وسلم وبارك عليه اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا اغفر لنا يا ربي ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ووفقنا لما تحب وترضى نسألك يا رب من خير الدنيا والآخرة ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله والله أعلم